انتم قيامين المسكرات الكتابية كده انتم ان شاء الله ان شاء الله لو اخذتم الكتاب فلا تسجيروا ولا تبعا تبعا تبعا شو احنا اخذ حلو كلمنا عني قلناه بالله قلناه وشده اللي هو لها قلناه طيب خود اخرأ العناوين الرئيسية رائد ما تصل لكم اخرأ نعم بسم الله تكلمنا يا اخوانا عن شروط الحديث الصحيح المتفق عليها بين العلماء وقبل ذكر الشروط المتفق عليها ذكرنا تعريفات للحديث الصحيح جثرنا تعريف العلماء للحديث الصحيح وما ورد على كل تعريف من اعتراضات حلس أم لم نحدث أم يحدث حلس وناقشنا هذه التعريفات ثم انتهينا إلى شروط الحديث الصحيح المختلف فيها وقبل ان نتكلم احنا الان يخوان احنا هنا قلنا, قلنا ان الحديث قسمنا عدة تقسيمات قسمناه باعتبار قائله الى كم قسم نه. من يبكر نه. واحد بس لكلب الى كم قسم يا شيخ باعتبار ايه قائل اول انت قدسي الحديث المحكوب ان يرتب فسمناه اذا باعتبار قائله الى اربعه اقسام القسم الاول الحديث القدسي والقسم الثاني الحديث المرفوع القسم الثالث الحديث الموقوف القسم الرابع الحديث المقطوع وقسمناه باعتبار القبول والرد إلى كم قسم؟ إلى مئتين قسم. طيب قلنا كل قسم من هذه الأقسام الأربعة ما درجته من الصحة؟ فيها كل والرد. يا فنان توحام فيها كل درجة. كل قسم من الأقسام الأربعة منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف بل ومنه الموضوع. صح كده؟ شو لنا كذا؟ أقسام الأربع كل قسم من الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الموضوع والموضوع من قسم الحديث الضعيف ولكن كثير من الناس يظنوا أن الحديث القدسي صحيح على طول الخط قولا واحدا لماذا؟ لأنه مضاف إلى الله عز وجل مضاف ما أضافه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى من غير القرآن فباعتبار القبول والرد قسمنا إلى كم قسم إلى مقبول ومرضور والمقبول قسمناه إلى إلى نوعين إلى الصحيح والحسن والحسن والصحيح قسم إلى صنفين الصحيح لذاته والصحيح لغير والحسن كذلك قسم إلى صنفين اذا الحسن لذاته والحسن لغيره للحديث اللي هو ايه؟ المقبول مقبول فالحديث اذا قلنا هذا حديث مقبول فالوصف بالقبول اعم من الوصف بالصحه لان الصحيح قسم من اقسام المقبول طب هو ده اللي طيب طب باعتبار ايه تاني وباعتبار وصوله إلينا قسمناه إلى كم قسم المتواتر وآحاد والمتواتر قسمناه إلى إليه إلى نوعين نوعين متواتر النفذي المتواتر المعنوي والآحاد قسمناه إليه ثلاثة أنواع القسم يقسم إلى أنواع اللي هو إيه الحديث ده رتبي الحديث الغريب العزيز المشهور ايه ورتبي كده ها الان احنا بنتكلم عن الحديث الصحيح انه هو نوع من انواع الحديث ايه المقبول نوع من انواع الحديث المقبول فذكرنا تعريفات العلماء للحديث الصحيح لذاته وما اعترض به على كل تعريف طب ممكن احد الطلاب او احد الاخر يقول لماذا ذكرنا هذه التعريفات كلها وكان من الممكن ان نختصر على التعريف الجامع المانع تعريف الجامع المانع اللي هو ايه؟ منتصل اسناده بنقل اه. التام العدل التام الضبط عدل التام الضبط ما اتصل اسناده بنقل العدل التام الضبط عم مثله من اول الاسناد الى اخره من غير شذوذ ولا علة قارحة هذا التعريف سالم من الاعتراضات لا يرد عليه ادنى اعتراض لماذا لم نقتصر على هذا التعريف وفتار اه ازبط. حتى شرط كل شيء في المناطق من حيث الصحيح. رضي الله عنه الأخي الكريم قال حتى نعرف ونقف على شرط كل إمام ليس في المصنّة في الحديث الصحيح يعني إذا قال فلان هذا حديث صحيح أنت يكون عندك فكرة عن الحديث الصحيح في عرف هذا الإمام في اصطلاح هذا الإمام الإمام فإذا لابد من دراس هذه التعريفات ومعرفة ما يرد عليها من اعتراضات حتى تكون على بينا من الأمر فإذا قال فلان هذا الحديث صحيح هذا الحديث صحيح احنا ذكرنا كم إمام من تعريفات الحاكم ومن ثاني والخطاب ومن ثاني والنوري وي ابن الصلاح والنور ها ابن هاجر ثاني ابن ابن دقيق العيد يمثل الفقهاء ماذا قلنا في تعريف ابن دقيق تعاريف الفقهاء للحديث الصحيح الحديث الصحيح عندهم ليس له ضابط يعني لا تجد له ضابط ها قول يا شيخ ثم في اصوات المتقدمين اختصار شرط أيوة بس ما دام زميلك يتكلم فلا تتكلم هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيوة يا أخي تفضل يعني شرط الفقهاء والاصوليون لصحة الحديث أن يكون كل راو في إسناده عدلا في دينه عادني في, في ديني. طيب. هل شرط الضبط لم يشترط الضبط؟ المتشددون منهم شرط شرط آخر وهو اتصال الإسناء. الذين لا يعملون بالحديث المرسل. وكلمة مرسل عند الفقهاء لا مدلول. يقولون هذا حديث مرسل. عند المحدثين الحديث المرسل هو. ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم المرسل عند الفقهاء ما, ما لم يتصل إسناله على أي وجه كان انقطاعه سواء كان لانقطاع في وسط الإسناد أو في أول الإسناد أو في آخر الإسناد دي اصطرح مين الفقهاء وال... الفقهاء والاصليون يقولون هذا حريص مرسل فما مرادهم مرادهم المعنى اللغوي دون المعنى الاصطراح حريص مرسل لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاعه سواء كان في اول الاسناد في اخر الاسناد في وسط الاسناد لم يصل له اسناد ايه دي بيسموه ايه المرسي. المرسي وكثير من الفقهاء يعتمدون الحديث المرسي المتشددون قالوا لابد من ايه التصار من اتصال الاسناء طيب اين شرط الضبط لا يوجد اين السلامة من الشدود ليو. اين السلامة من العلة القادحة لا يوجد يعني لو انك ضرعت في كتب الاسول هل تجد تعريفا للحديث الصحيح الزيادة عن شرط العدالة ها؟ طيب احنا قلنا كلام ابن ذقيق العيد صح اللي مش ذكرناه نعم وهو مذكور في المذكرة ان كان فيه نصيب وتصد ايه نادي للحديث شروط الحديث الصحيح المختلف فيها بين العلماء وهذه الشروط في مجموعها تعود الى الشروط التي شرطها الجمهور تفضل واشا يبسك بالتعليم المصدرين معين المصدرين تعليقون من الحديث الصحيح لا يعني انها مش إبسك بالتعليم تفضل من الحديث المصدرين مين الله جزاك الله خير من يستطيع الرد على هذه الاخت الكريمة ها قل. حتى لو رجاليون عن هذا الحديث صحيح ننطل رجالي أيوه إذا أنت تقرأين هل أنت مقياده بكتب الحديث في القراءة؟ لو أنك قرأت في كتاب من كتب الحديث كتب الفقه أو الأصول وقال هذا حديث صحيح تعرفين ما دل كلمة صحيح عند الفقهاء والأصوليين لابد بد أن تعرفيها إيه إيه ما ما دل كلمة صحيح عند الفقهاء والأصوليين لابد بد أن تعرفيه ولابد أن تعرفي أن الحديث المرسل عند الفقهاء والمصريين هو الحديث الذي لم يتصل إسناجه فإن ممكن لو أن إنسان لا يعرف هذا الاصطلاع يقول الحديث رواه التابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم احتمال أن يكون الصخط من الإسناج صحابي احتمال كبير فلماذا لا نقبة؟ مع أن الصخط ليس فين؟ في اخر الاسناد ده ممكن يكون في اول الاسناد او في وسط الاسناد بهمين يا خنة؟ لابد معرفة اصطراع الائمة وتعريفات الائمة لمصطرحات المحدثين بهمين يا خنة؟ الاحاديث علمت يا شبكتنا الفاضلة حتى اذا قرأتي تكون على علم وبينة ان شروط المختلف فيها هذه الشروط تعود الى الشروط المتفق عليه اصبر ما ذكرناه كده على سبيل الاجمال يا فضيله الشيخ حاضر الشروط الحديث الصحيح لذاته المختلف فيها لقدنا شروط الحديث الصحيح لذاته المتفق عليها بين العلماء وراينا بعض العلماء لم يكتفوا بهذه الشروط فشرطوا شروطا زائده على هذه الشروط هي واحد أن يكون الرغو الحديث الصحيح مشهورا بالطلب تتكلمنا عن ذلك ولا بلاش نوضيحه لا ما هنتكلمه روس المرض للعرض اثنين مذاكرة وأهل الحديث ليقف على عليا الحديث ثلاثة أن يكون الرغو حافظا لحديثه ولا يكتفي بذواية من الكتاب هذا, هذا الشرط مردود قولا واحدا وذكرنا ان الاعتمال على الكتاب في الرواية اضبط من الاعتماد على على الحفظ يعني لو ان الراوي سجل الحديث في كتابه وعارضه او قابله على كتاب الشيخ او على نسخة قوبلت على كتاب الشيخ ثم حفظ حفظ كتابه في مكان امين فلم تمتد اليه يد بالافساد ففي هذه الحالة يحدث منه سواء كان حافظا لحديثه أم لا والتحديث من الكتاب الذي توفرت فيه هذه الشروط أضبط وأحسن من التحديث من الذاكرة يعني لو لم يكن حافظا ليه ولكن اعلموا أن بعض الذين كانوا يعتمدون على كتبهم قعد كتبهم احترقت سرقت كذا كذا لا. وستدرسون هذا في باب الجرح والتعديل في عندكم فضاه الكتاب ده الكلام ده ده التعديل اه عايزين ناخذ درس ما يا راجل ايه ازاي بقى انا بجد ان انت تعرف الكلام ده يعني مش في نفس يعني نتكلم عن النقيعه وتربطي الكلام ده طيب يبقى أن موضوع أن يكون إي الراوي حافظا لحديثه هذا الشرط وكثير من الرواه كانوا يعتمدون في روايتهم للأحاديث على كتبهم وهذا ليس فيه أدنى لا ليس فيه قصور ولا لزم ما دام إن الكتاب مضبوط فالراوي يحدث من الكتاب والتحدث من الكتاب أضبط وأحسن الشرط الرابع أن يكون الراوي عالما باللغة العربية وم الدولات الألفاظ عالما بالمتراضفات ومقدار التسوت بينها حتى إذا رأى بالمعنى لا يحيل الحلال حراما وترى الحلال. كل شيء. يكون عالما بال باللغة العربية وم الدولات الألفاظ عالما بالمتراضفات ومقدار التسوت بينها. عالما Áضف عالما بالشريعة الإسلامية أو الأهداف العامة للشريعة الإسلامية عالما بالأهداف العامة للشريعة الإسلامية أو القواعد العامي عالما بالقواعد العامة للشريعة الإسلامية لأن исторدنا حديث يعارض قواعد متفق عليها فهذا يقبل أم لا يقبل يعني مثلا تسمعون ويردد الناس أحاديث كثيرة موضوعة ويعتمدونها في حياته فمثلا يقولون يذكرون أحاديثه لو لو لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه هذا كلام يصدر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وضعه زنديق يريد ان يحرف عقيدة المسلمين وتسمع هذا الكلام على السنة العوام كثيرا ولا محدد سمع منكم يا عمي دا لو اعتقد احدكم في حجر او لو احسن اهلكم لاعتقاد في حجر لنفعه هذه عودة الى الشرك وعبادة الاوساء صح نعم لأن من المعلوم من الكتاب والسنة أن النافع الضار هو الله تبارك وتعالى نعم وآيات القرآن الكريم والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في هذا الباب نقرأ قول الله عز وجل وإن يمسست الله بذر فلا كاشف له إلا هو نعم نعم وان ين ورذك بخير لا اراد لفضه ايات كثيره جدا تدل على ان الفاعل على الحقيقه انما هو الله تبارك وتعالى فهذا الحديث موضوع قولا واحدا والاهداف الذين وضعوا الاحاديث كانت لهم اهداف فمن الناس من أرالوا أن يحذفوا عقائد المسلمين فوضعوا أحاديث لخدمة هذا الغرض تعريف العقائد أو تعريف عقيدة المسلمين فحيث كثيرة جدا موضوع في هذا الباب خطير جدا من هذا الحديث أيضا من أهداف الوضعين صرف الناس عن الواجبات الشرعية تزهيل الناس في فعل الطاعات. وأنتم تعملون في حقل الدعوة وتقرؤون في الكتب كلاما يندى له الجبين المشكلة إن يعني عندنا القرآن الكريم القرآن الكريم كلام الله الحكيم والسنة الثابتة عن صلى الله عليه وسلم في هذا الكفاية ولكن يحل للبعض أن يأتي بأحاديث موضوع وإسرائيليات ويقص على الناس والناس تنبسط الناس بينبسطوا ليه؟ طب <تصفيق> السيستم الناس بتنبسط ليه؟ <تصفيق> ويقول عشان ان الوضع واضح سيبوا هو هو عشان واضح وواضح بالنويه قوي يعني الذين وضعوا الأحاديث هذه الموضوع لا يعني لا سيدنا من وضعوا كان في وضع اصلا لا لا موضوع الاجتماع بس خلي بقى. بس بالكلام ده دلوقتي ترى الوعاظ يحدثون الناس بالأحاديث الموضوعه والاسرائيليه نعم وترى الناس يفرحون لذلك لماذا يفرح الناس؟ إيه؟ لا يفرح الناس لأن ليس فيها تكاليف. ليس فيها تكليف أصل. يعني هو كلام بتاع الفض مجالس وع الناس تمص وانتهت وانتاج المسألة. ليس فيها إفعلوا أو لا تفعلوا. فإن حدثوا بالواجبات وإنه عن المعاصي والمحرمات. تضرر من الأنوف أه؟ نعم أيوه. وفي القرآن الكريم والسنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم الكفاية لمن أراد الحق والهداية نعم نعم الشرط ده مهم جدا اللغة يبقى أن يكون عالما باللغة لا ده أن في اللغة العربية بالقواعد العامة أن يكون عالما في القواعد العامة بالشريعة الاسلامي نقصد بالشريعة يا قلنا فيلم الشريعة المنطقة يربى ايه يربى الدين الدين الاسلام عقيدة وعبادات ومعاملات اكلام اهداب الى غير ذلك فتنصرف ازان كثير من الناس الى الاحكام الفرعية الاحكام ايه الفرعية الفرعية لا القواعد العامة للشريعة الاسلامية سواء كانت هذه القواعد تتصل بالعقيدة او العبادات او المعاملات او الاخلاق او الاداة ماذا لعد هذا شكل اسلام الشرط الخامس ان يكون الراوي بقيها وهذا شرط ابي حنيفة ان يكون الراوي بقيها وانتم تقرؤون وينقل الناس هذا الكلام يقولون عند مبحث مبحث المتواتر والاحال وعند مبحث ايه تاني عدة مباحث يقولون هذا المبحث ليس من اختصاص اهل الحديث نعم. لما يتكلموا عن الناسخ والمنسوخ والمختلاف الحديث وتجد بعض المحدثين يوافقون على ذلك تجد هذا في كتب مصطلع يقولون هذا المبحث ليس من مباحث علوم الحديث يعني تقسيم الخبر الى متواتر وأحاد يقولون هذا ليس من ما بحثوا من حديث لا الحديث نعم تبي تنسين الحديث الناسق والمنسوب الحديث الموضوع إي ده كم موضوع كده لكن هذا كلام صحيح ولا خطأ إخوانا كلام صحيح ولا خطأ يعني ما المتواتر الأحاد من ما بحثوا من الحديث أم ليس ما بحثوا من مباحث علوم الحديث اختلاف الحديث من مباحث علوم الحديث أم لا <متحدث> طيب الناس يكون <خل> منسوخ مباحث علوم <متحدث> الحديث ليه طيب أنت تقول من مباحث علوم الحديث لماذا يا شيخ <متحدث> لا. كل هذه المباحث التي يقولون هذه المباحث ليست من مباحث علوم الحديث وإنما هي من مباحث حصول الفقه نعم أنت قلت لا هذا طبعا المتقفر أحد بيرجع إلى اله التخصص من الحديث. أولًا خلبتوا. أولاً التخصص أولاً خلبتوا. أولاً خلبتوا. أولاً خلبتوا. أولاً خلبتوا. أولاً خلبتوا. أولاً خلبتوا. أولاً خلبتوا. أولاً خلبتوا. أولاً خلبتوا. أولاً خلبتوا. أولاً خلبتوا. أولاً مثل أولاً خلبتوا. أولاً خلبتوا. أولاً خلبتوا. أولاً خلبتوا. أولاً خلبتوا. أصحاب الكتب الست اللي هو البخاري ومسلم وبدوود التلميذي النسائي ابن ماجه طيب صاحب المواطن الإمام مالك، الإمام الشافعي قال لبالك الإمام الشافعي كتاب الأم له الأحاديث فيه بإسناده هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهمين كان الإمام الشافعي يعوي في كتابه الأم وفي كتابه الرسالة وفي المسند الأحاديث بإسناده هو إلى قائله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الأئمة <تصفيق> اسمع يا شيخ إيه؟ لا مصنف ظاهر لا مصنف. تمام بنود المصنف كمان. مشان بنود المصنف ظاهر مع معروف مسند العام الشافع المهم. فهؤلاء الأئمة الكبار جمعوا بين الحديث والفقه. بدليل من يجيب بدليل أخوان أنهم قسموا كتبهم إلى كتب وقسموا الكتب إلى أبواب وأوردوا في الأبواب أذلتها من السنة ومن القرآن والسنة فأقول مثلا صاحب البخاري مقسم إلى كتب أول كتاب فيه كتاب بدء الوح ثم كتاب الإيمان ثم العلم يأتي تبع ذلك الطهارة والصيام والزكاة وقسم الكتب دي الكتب داخل الكتاب قسمها إلى أبواب عناوين الأبواب هذه هي فقه الإمام البخاري فقه مين فقه الإمام البخاري أيضا عناوين سنن الترمزي أو سنن أبي داود عناوين بتاعت مين فقه مين فقه هذا الإمام فهؤلاء الأئمة جمعوا بين الحديث والفقه والأصول قسم الأول قسم جمعوا بين هذه العلوم مجتمعا القسم الثاني أرواه الراوي هو الذي ينقل الحديث بإسناده يعني وسيلة للنقل زي المسجل بالضبط الراوي ومن ينقل الحديث بإسناده هل عنده علم بالحديث وفقهه وكذا وكذا أم لا هذه مسألة أخرى ولا يصح أن يقال عن هذه المباحث أنها ليست من مباحث علوم الحديث هي من مباحث علوم الحديث لأن أصحاب هذه الكتب التي ذكرناهم جمعوا بين الفقه وبين الحديث وبين القصول وصنفوا كتبه وتصنيف الكتب يشهد لهم بذلك ثم إن الذين كتبوا في هذه الموضوعات هل هم من المحدثين ولا من الفقهاء المحدثين الذين كتبوا في هذه الموضوعات يعني لو أنك أتيت من هذه الموضوعات ثم نظرت إلى المصنفات فيها تجد أن الذين صنفوا في هذه العلوم إنما هم أئمة الحديث أئمة مين أئمة الحديث حتى تجد مثلا كتب كثيرة كتب المصطلح وتجد أيضا تفضل تفضل كتاب جامع الوصول بتاع ابن الاسير ابن الاسير يقول هذا الكلام يقول هذا المبحث ليس من مباحث علوم الحديث وانما هو من مباحث وصول الفقه ولا كذا وكذا اللي هو مين ابن مين وغير في كتاب, كتاب والناس و... ينقل عن بعضها الناس ينقل بعضهم عن بعض دون مناقشة هذا كلام خطر جدا لان لا صح ان يقال هذا الكلام ويتهم هؤلاء الأئمة الكبار مثل البخاري ومسلم أبو دوود الترميزي والنسائي هؤلاء الأئمة الدارة قطنية هؤلاء جمعوا بين الحديث والفقه والأصول فلا صح أنه يقال إن هذه المباهث ليست ايه علوم الحديث فقصة الحديث بصفة يعني هكذا تتكلم أفهم سواء تتكلم بين الحديث بس خلي بقى أصل العلاقة بين العلوم يا أخوانا علاقة تكامل علاقة تكامل يعني أنت بحاجة إلى أن تتعلم اللغة العربية لا يصح لأحد أن يحتقر علوم أحد العلاقة بين العلوم الشرعية كلها علاقة تكامل يكمل بعضنا بعضا الشرط السادس ثبوت السماع لكل راو من شيخين تكلمنا عن هذا الشرط أم لم نتكلم ماذا قلنا فيه؟ ها. من هذا الشرط هذا الشرط المخالف للصحيه استنى اخوك بيتكلم ها كل ارفع صوتك يا شيخ انا بيقول ان خالف اني صوت هذا الشرط, مع... مع... مع الشرط في لقاء مع شيخي اشتراطاتي صحيحه غير يمه ساموسني صوتك كلامك شويه لان انت بتقول مع شيخي مع شيخ مين انا بده يكون سامع من شيخي يعني يعني هذا الشرط الصحيح. هذا الشرط شرطه الامام البخاري فقالوا انه شرط للاصحي الامام مسلم وغير الامام مسلم يحكمون على الاسناب بالاتصال اذا توفر الشروط الادي الشرط الاول معاصرة الراوي لمن روى عنه الشرط الثاني امكان اللقاء بين الراوي ومن روى عنه الشرط الثالث سلامة الراوي من التدليس هذه الشروط الثلاثة كافيه للحكم على الاسناد بانه متصل لنوع متصل. متصل طب افترض ان انتقدت هذه الشروط اه ما فيش معاصره انقطاع ظهر انقطاع ظهر ما فيش معاصره انقطاع ظهر طب الشرط الثاني ايه امكان اللقاء افترض ان اللقاء غير ممكن يبقى فيه انقطاع في الاسناد بس مش انقطاع ظاهر قوي خلاص يا فندم امام البخاري شرط شرطا زائدا قال لا بد من ان يثبت ان الراوي سمع شيخه ولو في حديث واحد يعني نفترض ان الراوي روى عن شيخه عشرين حديثا وصرح في حديث واحد بانه سمع الحديث من هذا الشيء <تصفيق> بس استنى اسمع يا شيخ ثبت انه ايه ثبت ان الراوي هذا سمع حديثا من العشرين من شيخه يبقى الوقت ش... تحقق شرط البخار ام لم يتحقق تحقق تحق. قال وهذا شرط للاصحيه طيب الاحاديث بقيه الحديث العشرين تفترض هذه القاعدة فيها ولا ما تفترض لا تفترض ولا المضطرج، ولما صرح بأنه سمع الشيخ تحققاً تحققنا من أن من, من سمع هذا الراوي من شيخه في هذا الحديث بعينه، وهذا يعطينا إطنان إلى أنه سمع بقية الحادث من شيخك، إنما الشيخ إن هذا من أين أنت؟ بارك الله فيك. يقول، طيب لنفترض أن الشيخ أن الراوي هذا مدلس. فهو مدلس يبقى لابد من أن يثبت السماع أن أن... لابد أن يثبت أنه سمع شيخه في كل حديث على حده ولكن ليس بنازم أن يكون هذا في صحيح الإمام البخاري ليس بنازم أن يكون إيه؟ هذا في صحيح البخاري فقد يكون يعني من المعلوم أن البخاري ومسلم اتخرج لرواد المدلسين يروون عن شيوخهم بال عنعنة لتعرف حقيقة هذه القضية الحكم النهائي على الحديث يا اخوانا يؤخذ من بايه بي واحد ولا بمجموع الاسانيد لا بد من جمع حتى تحكم على الحديث حكما صحيحا لا بد من أن يخرج الحديث وأن نجمع طرق الحديث ونحكم عليه حكما نهائيا كليا فالمفترض أن فيه راوي يروي عن شيخه بعنوه وهو مدلس هذا في صحيح البخاري طيب هل خرجت هذا الحديث من كتب السنة كلها ولم تجد أن هذا الراوي صرع بالسماع من شيخه شيخيه لابد أن يحدث هذا يخرج الحديث من كتب السنة كلها وينظر هل هذا الراوي صرح بالسماع بسماعي لهذا الحديث من هذا الشيخ أم لا فاهمين مش فاهمين ان الامام البخاري ام البخاري كان يخرج في الصحيح حديث وفي إسناده راوي يروي عن شيخه من عنعنه والراوي ده مدلس الإمام البخاري كانت الطرق والأحاديث مجتمعة في رأسه فلا بد من تخريج الحديث تخريجا كاملا بالوقوف على هذه القضية هل هذا الرعو الذي روى عن شيخه عنه صرح في رواية ما بأنه سمع هذا الشيخ في هذا الحديث بعينه أم لا فهمت بارك الله فيك. ولكن هذا الشرط هذا الشرط قالوا انه شرط للأصحية وليس شرط للصحيح نعم قلنا أن علم التسليح كانوا يفقهاء الذين في اجتهاداتهم في البديع المطلقين على معين إذا كان الأعراض فيهم ممكنة ومشاهد من قبلهم الإمام البخاري وصل الى درجة اجتهاد المطلق. فقل بالك الأئمة المتبوعين ليسوا محصورين في الأئمة الأربعة فهناك أئمة كثر وكان لهم أدباء وذاك الفرض الأدباء في فترة من الفترات وبقيت مذاهبه فلمام البخاري يعني يقولون يخالف الأحناف كثيرا وقد يوافق لما هو مك... إمام مجتهد وصل لدرجة الاجتهاد المطلق يعني عنده أدوات استخراج الحكم الحكم الشرعي من النص عنده اجتمعت عنده أدوات استخراج واستنباط الأحكام من النصوص فهمت وهو يتنازعه أهل المزاهم ولكن هو إمام مجتهد أين فقهه قالوا في التراجم التي صنب فيها الناس كتبا كثيرا في تراجم الصحيح الشرط السابع اشتراك العدد في الرواية كش... كالشهادة فالسياق فأنها تتذكر بقى موضوع إيه؟ إن ما يقال في كتب المصطلح إن نبحث المتواثر أحد ليس من رواحس علوم الحديث وإلي وإلى وتجد هذا في الكتب منتشر ويمكن الكاتبون عن هذه الكتب وعلى أنها مسلمات بدهية على أنها مسلمات وهذا خطأ هذا خطأ كبير واتهام لهؤلاء الأئمة الكبار البخاري ومسلم وكذا وكذا اتهام. يعني نحن نتهمهم بأنهم لم يكن عندهم فقه ولا معرفة وإنما كانوا ناقلين نقولنا أن المحدثون اول المشتغلون بالحديث حديث قسمه القسم الاول ائمه الذين جمعوا بين الحديث وعلومه والفقه ورسوله وجمعوا ايضا لا ننسى انهم كانوا ائمه في لغه العرب في اللغه العربيه هي ادوات الاجتهاد والفن هذه ادوات الاجتهاد لابد ان تتحقق في المجتهد القسم الثاني الرواه الرواه الراوي هو من ينقل الحديث بإسناده بغض النظر عن كونه فقيه أم غير فقيه وهذا لا يضر أبدا لا من قريب ولا من بعيد يعني هؤلاء الرواة عدد كبير جدا تريد أن يكونوا جميعا فقهاء تريد أن يكون هؤلاء جميعا فقهاء يكفي أن الذين صنفوا في ذلك فقهاء اه طب ماذا تقولون في البيهقي في غير المهقت دائما ممكن احشم الى الله يا قراشي احنا هنا كده لا لسه في شرط بعد كده العقد اشتراط العدد قلنا انت صوت ايه طيب ماذا قلنا في هذا الشرط الخطير هل يشترط العقد لا يشترط لماذا لماذا اه قول انت. عليه عليها لش محصولة الرواية لشهادة طيب هم يقولون يشترط العدد بالرواية كالشهادة هذا الكلام مرضوح بدليل إيه. ها. أرحب أرحب أرحب. أقبر أقبر أقبر لا مفيدش الصحابة أرحب. النبي صلى الله عليه وسلم تواتر <تصفيق> عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا حجة لقول احد من البشر مع قوله ولا لفعل احد من البشر مع فعله يعني إذا قال أو فعل تأتي المسألة تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل بأخبار الآحد في وقائع لا تحصى ولا تعد وكذلك تواتر عن الصحابة وتواتر عن التابعين ومن جاء بعده أنهم عاملوا بأخبار الآحد في وقائع لا تحصى ولا تعد فالعمل بخبر الواحد من المعلوم من الدين بالضرورة معلوم من الدين بالضرورة ليه؟ ها؟ لماذا؟ لماذا كان من المعلوم من الدين بالضرورة؟ لأن الدين اللي تنعمل به متوثر فلما تواطر عن النبي وعن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. أنهم عاملوا بأخبار احد وقائل وقاع لا تحصى ولا تعد حصل اللي ما أنت يا أخوانا ما تشفى أخذين بالكم أخذين بالكم طبعا أيها سيقول إنسان في بعض الناس ردوا بعض بعض أخبار الأحد لمنش فيها يقول ما من أحد إلا أخذ من السنة وترك إلا أنهم لم يشمعوا على ترك سنة ثابتة عن صلى الله عليه وسلم فماذا تقولون في هذا الكلام أنت تعال يا أخوانا أنت تستر على أخوانا أنت كان من وليه امتخر يوعد وصل حقوبة لا ماذا تقولون الآن يا قن الآن نقول العمل بخبر الأحاد متواتر ولا مش متواتر متواتر وهو من المعلوم من الدين بالضرور سيقول لك قائل إن بعض العلماء لم يعملوا ببعض أخبار الأحاد فماذا أنت قائل يا عبد الله اه وكل ناس في ناس كده كل حي يقول له ده خبر احد خبر احد خبر احد هو لا يعرف ايه هو خبر احد ولا اقسام ولا يعرف شيء عن اقسامي ولا يعرف شيء عن انواع خبر احد خبر احد انا ما اعرفش إن فيه في في حاجه في حاجه من اخبار الاحاد الاخبار المختفه بالقرائن عارف كلام كتير جدا في الموضوع انما يرد الخبر ايوه هات هات يا شيخ يرد الخبر ليه لماذا يردون الخبر لأنه خبر احد وخلاص انتهت ثم ها فماذا انت خائل يا عبد الله في الجواب عن ذلك قلنا ايه ايه المشكلة ايه الاشكان قلنا بعض العلماء ردوا بعض اكبار الاحد الجواب عن ذلك قلنا هناك فرق بين من يرد أخبار الآحاد جملة وتفصيل لأنه أخبار أحد هناك فرق بين من يرد خبر الآحاد جملة وتفصيل لأنه خبر أحد وآخر يرد خبر الآحاد لسبب آخر غير أنه خبر أحد يعني يجب أن نفرق بين الفريقين فريق يرد خبر الآحاد جملة وتفصيلا لأنه خبر آحاد فريق الثاني يردون بعض أخبار الآحاد لأسباب غير أنها أخبار آحاد لأسباب القسم الأول ده الذين يردون أخبار الآحاد جملة وتفصيلا ليس هدفهم رب أكبر الأحد ولكن الهدف الأعظم لهم أن يعطلوا القرآن عن العمل به فلا يعمل بالقرآن لماذا؟ لأن السنة المطهرة هي المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم فهي التي تبين ما أفمل تخصص العام تقيد المطلق وتفسر القرآن الكريم والسنة من جملة الذكر الذي وعد الله بحفظه من جملة الذكر الذي وعد الله بحفظه فهؤلاء يريدون أن يحولوا القرآن إلى كتاب يعلق تمائم للمخابير ويقرأ في المطاعة المطابر وفي المآتم وتنتهي القضية عند هذا خلاص يعني كتاب يتبرك به بس وتنتهي القضية عند هذا عندنا عندنا أركان الإسلام العملية الأربع اللي هي الصالح والصيام والزكرة والحج هل وردت هذه الأركان في القرآن الكريم فالصلاة مبينة أم أن الأمر بالصلاة جاء في مواطن كثيرة من القرآن الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فبينا صلى الله عليه وسلم عدد الصلاوات كم مرة مصلي في اليوم والليل وعدد ركعات كل صلاة وماذا نقول في كل ركعة يعني أركان الإسلام العملية الأربعة هذه حاج يقول خذوا عني مناسجكم هذا صلى الله عليه وسلم حاجة يبقى تبقى أركان معطلة يبقى يتحول القرآن وهذا محور من المحاور التي يعمل عليها أعدام الإسلام يبقى المحاور المتعددة محاور كثيرة جدا يعملون ويخططون منها هذا المحور يتحول القرآن إلى كتاب يتبرك به ويقرأ في المآتم وعلى المقابر وفي الحفلات إن أذنوا وقد لا يأذنوا وكذلك هذا أمر في غاية الخطورة أمر في غاية إيه؟ الخطورة معناه إن الإسلام نفتاح خرص النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأمريني جاء بالقرآن وجاء بالسنة والله عز وجل يقول وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَقْ آيات القرآن الكريم الكثيرة الله عز وجل يقول لقد من الله على المؤمنين إذ عفت بي رسولا من أنفسه يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكم فاللي بالك ان العطف يقتضي الطراير بمعنى ان المعطوف غير المعطوف عليه فاذا قلت جاء محمد وعلي فمحمد غير محاق علي وعلي غير محمد ها تأمين فنو المشامين ايات القرآن في ايات كثيرة الله عز وجل يمتن يمتن على المسلمين بارسال النبي محمد يحمل لهم القرآن والسنة المطرب ها مراد بالحجمة المقهونة بالقرآن في آيات القرآن هي السنة المطهرة في هذا الاتجاه في غاية الفطورة يعمل له هؤلاء الذين يريدون أن يرتد المسلمون عن دينه بعض العلماء لم يعمل ببعض أخبار الآحاد لا لأنها أخبار آحاد ولكن لأمور أخرى منها مثلا وجود المعارض الاقوى منها في بابه وجود ايه من في معارض اقوى فعمل بالنص الاقوى من الممكن ان يكون الحديث لم يصل الى هذا الامام الذي لم يعمل به من الممكن ان يكون نص الحديث يحتمل اكثر من معنى يحتمل اكثر به من معنى فوقف امام بمعنى بعيد عن ذهنك انتهي والقات يعني في اسباب يعني امكينا لك يعني الامام مالك لم يعمل بحديث الخيار مع انه رواه في الموطة من رواياته عن نافع عن ابن عمر قال ماذا قال عقب الحديث وليس لهذا حد معروف ولا امر معمول به عندنا فيه يعني ايه الكلام هذا لا هو يقول عاقب الحديث وليس لهذا حد معلوم او امر معمول عندنا به فيه يعني ايه يقول يعني انا, أنا بيعت للشيخ ده هذا المكتب وقت ذلك في ار المجلس يعني إيه يلزمني ويلزمه البيع اذا قام واحد فان طب متى يقوم كل واحد منه ما حدش عارف وان هو ابن عبد الله يقول انه اشبه ببيع الغره ولكن هذا الحديث ثابت ام ليس بثابت لم يعمل به مال قامل به غيره ولكن لم يعمل به مالك لماذا لانه خبر احد قال لي لوجود المعارض الاقوى منه في باب لان خلي بالكم عمل اهل المدينة من الادله عند الإمام مالك ويقدمه على الحديث صح لماذا ينعمل ما قاله التابعون عن الصحابة فهو أقوى من حيث الثبات من أي خبر واحد؟ وقد رد العلماء على الإمام مالك ولكن يجب أن تعلم مسألة واحدة ما لماذا رد مالك هذا الخبر؟ قال أنه خبر أحد لا لما يرد الخبر للم خبر احد ما تردون ايه لرد الخبر اسباب كثيرة فاهمين يا خون اللهم انتش فاهمين بايزا انكي للك بعض العلماء ردوا اخبار الاحاد تقول لهم ردوها لا لانها اخبار احد ولكن لاساب خارجة عن كونها اخبار احد نعم يقول لاني باتهمين وصور منه ماذا عليه ما يجب وزرسين ويعنيده من كلاب نعم يقول ان العقل نعم ممكن هنا ان احد يفرح سنة ويقول ان المغيارة هذه تدل على ان السنة ليست مطارقة للفرآن بس ايه؟ مطارقة للفرآن لا اذا قلت جاء الشيخ محمد والشيخ علي يفهم منها ان الشيخ محمد في سنة ربع والشيخ علي في سنة أولئ لا سنة السنة, السنة, محب السنة, محب السنة محب تسير جنبا الى جنب مع القرآن أصلي كثير من الناس وللأسف ممكن بعض لطلاب العلم يظن يعني يجعل السنة تصل على الهدي الظاهر اللحية وكذا وكذا وكذا لا السنة تسير جنبا إلى جنب مع القرآن انظر مثلا على سبيل المثال كم عدد كتب صحيح الإمام البخاري 97 كتاب 97 كتاب يعني السنة تسير جنبا إلى جنب مع مين مع القرآن الكريم. السنة تسير جنبا إلى جنب مع القرآن الكريم. في العقيدة ولا بد من معاملة الأخلاق احكام كل كل الموضوعات القرآن السنة تسير مع القرآن جنبا إلى جنب. الولد عطشان التغير يعني المعطوف. غير المعطوف عليه القرآن غير السنة والسنة غير القرآن قرآن وسنة تخيمتها؟ نعم قل وأنزر الله عليك الكتابة والحكمة هل يحصل نازلها أن السنة نزل عن انتصارك من عند القرآن؟ طيب من يستطيع الجواب على هذا السؤال الطيب نعم نعم خلي بالك السنة السنة المطهرة وحش غير وحش اما أنه انها بوحش وهذا الوحش اهم اعام من ان يكون وحشا جليا او تكون باجتهاد من صلى الله وسلم واخر عليه النبي جبريل كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم وانتم تحفظون الحديث الذي في صحيح امام مسلم لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فض الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله فقال رجل من الحضور يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلت في سبيل الله فأنت صابر محتسب مقبل غير مجبر كفرت عنك خطايا أجاب أم لم يجب أجاب قال له إيه إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتاسب مقبل غير مجبر كفرت عنك خطايا ثم قال له أعد أيها الرجل ما قلت فأعاد السؤال فقال له إن قتلت وأنت في سبيل الله أن قتلت في سبيل الله وعن تصابر محتسب مقبل غير, مقبل غير مدبر كفرت عنك خطاياك إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك الوحي كان يرقب النبي صلى الله عليه وسلم يعني نازل جبريل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيد هذه الفتوى طيب إيه الفرق بين الفتوى الأولى والفتوى الثانية الفتوى الأولى فيها إن القتل في سبيل الله يكفر الزنوب سواء تعلقت بحقوق الله ام بحقوق العباد الفتوة الثانية قيدت تكفر ما بين العبد وربه اما بين العبد وغيره من البشر او من المخلوقات البخرة كأن يظلم حيوان او غير ذلك قالوا له لله الداين اللي ايه؟ قعدين اسمع يا شيخ لما خلص الوقت تتكلم طيب اسمع أو أنت نسيت أنا كنت أقول. قال لي بارز. العجب في هذا الحديث القنا، هذا الحديث يستدل به على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدلة صدقه أكثر من أن تقص أو تعد. أين وجدتم هذا في هذا الحديث؟ آه. هذا الحديث لا أحد يقبل أنه يراجع في الكلام الروسي أيها فضح الله عليه الإنسان إذا كان مطاعا في قومه دي مطلق يعني مطلق يعني وصل بلسه الله صلى الله عليه وسلم كمة التجارب يعني كان ممكن ما كان ممكن النوى السليان يقيد الفتوى وليقول فإن جبريك قال لي صحة ليه ذلك صح أو ليه صح أو ليس صح الإنسان إذا كان مطاع في قومه او بين قوم يحز على نفسه يعني ان هو إيه إيه يخطأ او يستدرك عليه او كذا او كذا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ قمة الصدق في البلاغ عن الله قمة التجرد لله سبحانه وتعالى إن هو يقول إيه فان جبريل قال لي ذلك قمة الصدق في البلاغ عن الله عز وجل قمة التجارب لله الله تبارك وتعالى فإن جبريل قال لي ذلك فالسنة إما أن تكون بوحي وهذا الوحي أم أن يكون وحيا شريا يعني ظاهرا أو يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقر على ما اجتهد فيه وقد استدرك الكرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة قال في فتاه كثير تحفظونا ام لا تحفظون تحفظون فيه فيه. محبو. محبو. محبو. من كان النبي ان يكون له اسره حتى يسكن في الارض اه عبد الله عن لما ابنت له عاب سوى تول الى غير زاد يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله له ومن ادله تصدقي صلى الله عليه وسلم ان انه بلغ ما اوتي به صح ولا مش صح اه ايوه فضيله الامام تفضل هو احنا بنقول لك ممكن ده يكون انما عشان نسمي رباعي الفتوى ان هو ممكن زي ما العلماء بيقولوا جواد الحكيم لان الدين موجه ذنب يعني هل رياض هل بكر زمان انما مثلا قلنا في مرات ثانيه نربطوا على موضوع الدين والدين في السلام تكلمو إنكون ده ديادة من جمعة ده بس خلي باله هو الدين كلمة الدين دي انت فهمتها على إنها يعني أخذ مالا ولم يرده لا انت فهمت على ايه إن هو كان دين علي كلمة دين يفوان نها يدخل فيها كل حقوق العباد إنسان أخذ مالا إنسان ولم يرده ماذا إنسان ظلم إنسان وظلم الإنسان لأخير إنسان اقبح من اخز مال يعني اكتر واحد مسك واحد ضربه علي او ازابع في عرضي او كذا او كاسا دي ديون ولا مجدون يا شيخ دي, دي ديون الا الدين كلمة الدين هذه تطلق على كل حقوق العباد ليس المال فقط ليس المال فقط انسان اهان انسان هذه الاهانة اعظم من ان يأخذ انسان ما لهم صح ولا وليه رئيس الاهانة اهانه بالقول او بالفعل او تطاول على عرض دي حقوق يخلنا للناس على العظيم قد تكون <تصفيق> احفظ اطراً من الله اه نعم نعم أه. اه بالنسبة للعدد اللي صار من الشخص المختلف عليه ان احنا كنا ان هو خالف في المنوس سلم في قبول واحد وفي الصحابة الغيرهم بل هو خالف نصف الحواية مين؟ مين؟ عدد من الثلاث في, من في بس خلي بقى هو هنا يذكر شروط الحديث الصحيح. افترض بقى هو بقول العدد في الرواية كالشهادة. كياس على الشهادة. نقولنا ان هذا القياس قياس فاسد. ليه? لان الرواية تخالف الشهادة من عشرين وجه. وستدرسون هذا في باب الجرح والتعديد من هو خالف القرآن يعني مين اللي خالف يعني الشخص فيه فاسد ده أنه خالف ضد نصف القرآن يعني نحن نقول هذا الكلام مرضو لماذا؟ لأن القياس فاسد ويخالف ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعين لهم بأحسان وستجد في باب الحديث الأحاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله واحدا بعد واحد إلى الملوك والأمراء يدعونهم إلى الإسلام. فأرسل حاطب النبي بن تاعه إلى ملك مصر أو عظيم مصر، وأرسل بولان إلى النجاش، وأرسل إعلان إلى المقوقص، أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وأرسل أبو موسى الأشعري. سأرى يعني التطبيق العملي النبالة الإسلام لما أرسل هؤلاء الرسل واحد بعد واحد. لو كان العمل بخبر الواحد لا غير جائز ولا يقبل وكذا وكذا من هذا الكلام الذي نستمع اليه لأه. لماذا لم يرسل نبي صلى الله عليه وسلم الى مع حاطب النبي بلتا عشرين واحد وقل له عشان يبقى عادة التواطر ولماذا لم يرسل مع ابي موسى الاشعاري ثلاثين واحد كان ممكن ولم كان شي ممكن يعني ما أعصى نبي صلى الله عليه وسلم ما أرسلهم واحد واحد إلا والحجة بخبرهم تقوم على من أرسل إليه فهمنا مش همين إن أرسلهم أرسل واحد واحد يحملون الإسلام إلى أهل هذه البلاد صح أو ليه طيب لماذا أرسلهم واحد واحد لأن الحجة بخبرهم تقوم على من ذهبوا إليه وأرسلهم معروفين عند أهل هذه البلدة دون تاخدين بالكم بقى اه ان الرسول سلام هذا ربنا ارسل رسول واحد لا يا شيخ لا يعني لا بس خلي بالك الرسول صلاه عليه ما توسعش الموضوع كده الرسول سلام واحد ارسله تشهد المعجزه بصدقه خلي بالك الشيخ قال كلمه وموضوع مهم جدا بيقول ده السلام واحد الرسول ليس راوي في الاسناد يا الكلام منسوب اليه والنبي صلى الله عليه وسلم شهدت المعجزة بصدقه وانه رسول رب العالمين حقا وصدقا اللي شهد له ايه ايه المعجزة المعجزة العظمة للنبي محمد القرآن الكريم شور الشيخ نعم ازاي كان الله يعود ها المعجزة العظمى الباقية النبي صلى الله عليه وسلم هي ايه طيب وماذا بعد هذا ايض الله ورسوله بمعجزات حسية كثيرة دلغ بعضها مبلغ التواتر واحد دالك انما المعول عليه هو القرآن الكريم يعني اذا بالمجل القبر لأحد المتواتر العمل كيف نشأ تطبيق العمل الخبر المتواتر متى الأكاة او ما <تصفيق> من الذي جعل العلماء يفرقون بين خبر الاحاد وخبر يعني اول كلام لان ده موجود في كتب كتب ايه اه في علاقه التطور ان العمل بيطور الاحاد وخبر انا يعني أنا, أنا, انا قلت لحضرتك ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل باخبار الاحاد والصحابة عملوا والتابعون في وقاعة كثيرة جدا يعني كم رسول أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء عدد كبير من أرسله واحد واحد والدليل على أن العمل بخبر الأحاد ويجب ويلزم أهل هذه البلاد أن يعملوا به المهم والكلام في خبر الأحاد يحتاج إلى شرح مستفيد لأن ليس كما يعني يتردد على سنه الناس العمل بخبر الاحاد يرد لانه خبر احاد المشكلة الناس مش عارف ايه هو خبر الاحاد اصلا اقرا يا فضيله الامام ماذا بعد هذا الحديث صحيح غريب ايه صحيح غريب تقول لي الحديث صحيح غريب انتوا فهمتم هذه المسألة آه. المساله مهمة جدا يعني في الكتاب اللي عندكم الواجب ده انا ذكرت اسباب كم سبب كده لايه يعتذر بها عن الذين ردوا بعض اخبار الاحاد لا لا لا طبعا جديد طبعا جديد لا لا, لا. طبعا جديد بيقول لي زين بخبار الخبر عندك في صف عاشر من غير خلاص بسم الله الرحمن الرحيم خبر يا عندك المتوادد متواجد عندك, عندك ايه بس بالرحمه ده موضوع في غايه الاهميه يا اخويا بس هو مش مقرر عليه بالسنه قول يا شيخ كده لا لا اللي هناك ها ده 7 عليه 28 يا شيخ اه خلاص تمام كده تمام اشاور الرابعه 18 اقول شوف كده ها ها شوف ها يمكنه. يا راي مش من اوله هذه هذه كتاب السنه خبر الاحاد خبر الاحاد ها هننتقل <تصفيق> من سبب الحديث الاحاد وقر الاحاد مقسم لثلاث اقسام الغريب والعزيز والمشهور كل قسم له كتابه خاص ومختلف عن الصحيح والحسن والطيب وذلك إذا ما يرجع إلى مدى تماما لا بس خلي تقلي هات هات أنا أشوف لك الموضوع اللي أقول لك عليه ده هاتف جدا نعم نعم نعم نعم خذك بس نعم أيوه شوف يا شيخ يقرأ كده آه عندك حكم أن يرد خبر الأحد لا لأنه خبر أحد بل لسبب إيه آه. آه. السبب الأولى يقرأ كده ها هل ستثبت على السبب الثاني لا لا فين في إيه قد ليصف الحديث عند هذا الإمام الذي يرده يعني قد فهم بالكم ان فيه, فيه, فيه شروط مستفق عليها وشروط مختلف فيها ممكن انسان يتشدد في شرط الصحيح ويتس تدرسون ايضا في علم الجرح والتعديل ان العلماء علماء الجرح والتعديل ليسوا مدرسة واحدة ومن المتسائل ومن المتشدد ومن المعتاد قد يدرسوا الكلام ده ايه ايه انا سابب تاني سابب تالي ايه قد يرد الامام الحديثة لموجود المعارض الاقوى منه في بابه سواء كان ذلك المعارض مرطان الكريم او السنة الثابتة عنده ولو من, وجه النظر ولو من وجهة نظر ذلك الإمام هذا رقم ثلاثة هذا رقم أربعة قد يكون في هذا الحديث الذي رده الإمام راو ضعيف عند هذا الإمام وقد يكون هذا الراوي ثقة او صدوق عند غيره ولا يصح أن يحاكم الإمام الى قواعد غيره إنما بل انما يحاكم الى قواعده هو كان الشروط ربي. الشروط التي وضعها للحديث الصحيح يعني عندما ننظر في صحيح ابن حبان المسمى بالتقاسيم والانواع سنجد فيها احاديث صحيحة واحاديث حسام واخرى ضعيف. ولكن هذه الاحاديث من وجه نظر ابن حبان صحيحة لأن ابن حبان متسائل في توثيق الرواه متشدد في تضعيف الرواه انتعرفين كده مش عارفين ها قول ها اشو الخامس او الرابع خمسه يعني السابع والثامن السابع والثامن قد يكون الحديث الذي رده الامام منسوخا والمنسوخ لا يعمل به وان صح السادس قد يكون الحديث الذي عمل به الإمام بخلاف الذي عمل الامام بخلافه عليه بخلافه م. اذا لم يظهر له معارض أقوى منه لم يصل الى ذلك الإمام أي. هو معذور على اجتهاده ان شاء الله تعالى انه ملزم بما برره أو بما وصله مه. السابع الذي يلي السابع قد يكون الحديث ضمني الدلاله يفهمه منه أكثر من فهم فيثمه إمام على وجه ولا يفهمه غيره على هذا الوجه فيظن من لا يعلم أن الإمام قال الحديث أرده خلاص كده سابع بس أو كويسي نعم بس يقالنا لا يبد أن تعرفوا أن تعرفوا هذه المسألة نعم, نعم. نعم. نعم. نعم. طيب أخذوا من الأخ من الأخ الكريم ها انت حافظ المنهاج ده ايه صفحه كام 234 و 35 36 طيب خلاص اديه الاصلي اتفضلوا لك هات يا شيخ الحديث النوع الثاني الحديث الصحيح غير النوع الثاني من أنواع الحديث الصحيح قلنا ذكرنا الحديث الصحيح الايه لذات الهداه ياتي بعد ذلك الحديث الصحيح لغير لغير الحديث الصحيح غيره في اصله حديث حسن لذاته غير ناو نعم معنا ايه فضل غير ناو توبع فارتقى من الضعيف من الحسن لذاته الى الصحيح لغيره امام يعني عاصل حديث الصحيح لغيره ايه اصغر ايه حسن نزاتي غير انه توب يعني ايه المراد بتوب ها واحد بس اللي يكلم ها الاخوات ايه المراد بتوب ها مش احنا شرحنا الشرط السادس من شروط الحديث المقبول قلنا المتابع ها طيب او اقل منه بشرط التعدد قولي تاني بتقول ايه المتابع المتابعه معنى الموافقة. تابع فلان فلان يعني وافقوا. فنقول محمد تابع علي يعني وافق علي على ما قال أو فعل. وقلنا في تعريف المتابع أن يوافق راو راون آخر في رواية نفس الحديث عن شيخ واحد. والمثال <تصفيق> أو لسه ما حدش مس إيه هوس هاي هو مش ضاح. هو ان الشيخ محمد هدس حديث سمعه منه من الشيخ مين عالي العالي. عالي سامع الحديث من محمد خلاص كده مم. عالي هذا افترض ان هو بعيد او صدوق صدوقي بحديث هو ايه حاسم حاسم وجدنا ان هذا الحديث رواه زيد عن الشيخ محمد كزيد زيد ولا فضع عليا على رواية هذا الحديث عن الشيخ محمد وفي نفس الوقت علي متابع ومتابع نعم تاني يا شيخ علي ايه متابع ومتابع يا اختنا نعم تمام ايه طيب خلاص الوقت حدث الشيخ محمد بحديث هذا الحديث خلاص سمعه منه علي فحدث به عنه علي حفظة هذا الحديث عن الشيخ محمد بالبحث وجدنا ان جاء زي زيد روى نفس الحديث عن الشيخ محمد لهمتا سديدة عريق تابع زيدا على رواية هذا الحديث عن محمد وزيد تابع عريقيا على رواية هذا الحديث عن الشيخ محمد لهذه الحالة علي متابع ومتابع وزيد متابع ومتابع ما أنتم طبنين ما هم شعورين هل يجادين أن يفعل كل علي كل مستابع. متابع متابع أم لا لا كل متابع علي متابع فهو علي تابع زيد فمزيد تابع علي ام لا? تابعه. تابعه. نعم. وهذه المتابعة تُعطي الحديث قوة. وترقيه من درجة الى درجة. يعني افترض نعلي هذا صدوق. او لا يأس به. حديثه حسن لذاته. لما ترى زيد علي على رواية هذه الحديث عن الشيخ محمد. اتفق الحديث من حسن لذاته الى الصحيح. افترض ان زيد هذا ضعيف وراء الحديث الحديث ضعيف من طريق زيد عليهم تابع زيدهم على رواية هذا الحديث عنه حمز فيضغي الحديث الى الدرجة التي تلي الى الحسن لغيره فانتم ايه موضوع المتابع حسن؟ بس نعم بس نعم بس نعم بس نعم بس نعم بس نعم نعم نعم ويشعر هو افضل في المواقف الزمنيه بقوله كما هو اظهرت الشيخ محمد ضلعه قد ياتي حديث بحديث رواء زيد عنه طالب وعلي رضي الله عنه شيخ محمد يا شيخ الله زيد رواء محمد وعلي ثيل اسماع زيد رواء سمع هذا الحديث من محمد حدثني جميعا طلع. نعم فلاص افترض ان علي به نزيم ضعيف دي مرحي دي ضعيف في هذا الدسنات خلاص بالبحث وجدنا ان علي روى نفس الحديث, الحديث عن الشيخ محمد علي تابع زيدا على رواية هذا الحديث عن محمد وزيدا تابع علي على رواية هذا الحديث عن الشيخ محمد مهم دي المتابع معنا يبقى ايه؟ طيب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 هذا الله عنده نسبة من الصواب ونسبة من الخطر فنسبة للخطر إلا أن نسبة للخطر عنده أجل نسبة للخطر عنده ستين بالمئة اللي أماره يصيب في كامل؟ أمين. أمين بالمئة عنده نسبة إيه؟ هو الصوار أهو فلما تابعه وغيره على رواية هذا الحديث عن نفس الشيخ تبين أن هذا الحديث يبنع أصابه فيه الله ها؟ يا بيان ان هو نحسها فيه ايه؟ الله لم يقتل فيه ضبط هل يجب يشتغل في الكلام؟ لا بأي طول أفضل و ما من المهم؟ لا أصل حليس أصل الحليس أصل الحليس يا بيان يكون باختلاف المعنى بي حال تانو السلم؟ بلا حال تانو اي شافت من جهة اللي هو يتبقى ان هو يكون ضحف و النبت أما الضعف الشديد لأنه اللي بيبه بغضر وينجبه الزكار نقول له هو اللي ضعيف من كبال حفز والوعد من الحفظ ده ضعفه ينجبه طيب يا شير خب. أنا أقولك يا أول موصر تقول إيه تتعوش <تصفيق> <تصفيق> حضرتك لا إن... بطرح تتعوش حضرتك أن مش كل الضعف بينجبه إحنا زكارنا نوع واحد قلنا هذا الراوي ضعيف من كبال حفز صح كده اللي يا؟ صح ما تكلمناش بقى عن حديث الوضاء والفاس والكاس مه تقرأ يا شيخ ماذا بعد هذا؟ ما كنت هدف ملاب تقرأ التعريف ما حدث ذكر معنا سابقاً تحدثنا عن حديث الهدى ذاتي وذكر ما شروقهم أما الحديث غيف غيره هو في أصله حديث حسن لذاتي غير أنه تومع فجاء من طريق آخر مساوي له في قوته أي حسن لذاتي أو أرجح منه أي صحيح أو جاء من عدة طرق كل طريق منها لا يصل إلى مرتبة الحسن لذاته فتقوى الحديث وارتقى من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره تقوى هنا بيعطنة إسم هذا المسر هذا يقول أيضا على إن الرغم أصاب فيما هو أصاب فيما رو لذلك أن غيره فسروا عليه سنستر مساء هخش مثال للتربيع بالالم ايه المطلوب عندك قلنا تعريف التعريف كامل اهوت اقراونا بلاش خلاص بقى انت عرفت ايه عايز تحس المويه دي استراحه فاهم غيره تعيش استراحه بقولك تعريف الحديث الصحيح اللي غير يفضل بص يوصل اول حديث اللي هو كل ما كان ما لهوش علاقه واللي هتشعل الخدمه بيقول واحد يعني افترضوا ان عارف حال حال هذا ضعيف خلاص اذا هذا الفريس باسم علي خطا ضعيف الحكم على النسب تمام باسم علي خطا ضعيف لما عرضنا لادوائي كويس زي إلى روايه علي عن الشيخ محمد تقوى النسب وارتضى من الضعيف الى حسن الى <تصفيق> ايه ايه والان هنا السجر وعلى عين المجيز خسن للذاته خسن للذاته يعني في اسناده راوي على الأقل موصور بأنه ايه في هذه صدوق أرداء صبيحة من المرتبة الرابعة من المرادة التعليم ها؟ اي شيء اسناه راوي راوي او اكثر وصل بانه ايه صوت العوله لعسبه حديثه حسن لذاتك حسن ايه لما توبع هذا الراوي راوي بعد منه يعني ده بالضبط او براوي صوت مشه او اكثر من راوي طيب طب هو تحدث ايه بالذات متن والذي يرتقي الى الحسن الى الصحيح لراوي كان علي هذا صدوق يعني حديثه حسن لذاته يروي زي على روايه هذا الحديث عن الشيخ محمد اتفق الحديث من الحسن لذاته وصاغ غيره طيب لو اللي كانوا قالوا مثلا لا يا فكر ان ده اسمه الطب هو هو يبقى اي امال انا مش بقول على واحد طريق تاني يعني هو متابعه واحد يعني اه اول مريض اسمها هل المتابعه دوامه طب يعني يا ترى هل يلتزم بالراحه دي المتابعه دوامه يعني ساعه طيب، الضابة يقول ان راو شده بطاعة السابق لده يأني مع اتباع بأي يا مجارة ضعف ميه؟ مجارة بعض لا مجارة ضعف إذا قلنا هذا راوه عايد أخوات ان عنده نسبة حضر نسبة صار يصير في نسبة من حديثي ويخطي يصير به نسبة ستين المائة تنسي في الغابة ويخطي <تصفيق> بالدهب ستين المائة ينسي لا يوصي بنزل المائة في المائة. هو روا حديث. أظنه هل هذا من أخطاء كثيرة؟ من أخطاء لما انضم اليه رأوا الآخاد روى نفس الحديث عن شاهد هذا الروائي ارتفع الحديث من درجة الى درجة. يعني أتسأل إذا التعابير الزمنية هو دوافع يمكن أن. بعد مستوى؟ يا الحسن غايب. أنا أبتلك إنا الزوت ضعيف عنده لسبة أي ناسية عنده لسبة ايه عنده لسبة من الصوار، يعني لا يخطئ بنسبة ماخم وإلى لو يخطئ بنسبة ماخف مجنون يقول له رأيينا يعني هو عنده لبة نسبة من الصوار ولبة خطر يشرع الفضل المعلوم heoهه أي ضغط يبقى بالضغط ليبقى بالضغط لعمش مع العمله الله امنه ليه؟ الله اول اعدادي او في هنا محله. السلام عليكم. عايز ايه؟ عايز ايه؟ تمام انا ترمى <تصفيق> الأول أو أولا ترمى لم يتطل إلى حتى لدى لي لأخال من دين لن يتطل إلى لن يتطل إلى نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن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 أي والله. أيوة. يسألني. يسألني. أنا ما يلومني. إلى؟ إلى صعود. والله هذا متوقف على درجة المتابع. المتابع. و ممكن يتع من راوي وداره راوي واحد في عندي للحديث اكثر من من من اثنين نبقو مثلا الحديث من الفائدة hey. ولا الحادث إنه ماذا هنا تجارب ما شفناك وينه حديث طويل حديث طويل طبعا طبيعي مخضره الله إن شاء الله الله الله الله الله الله الله الله الله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 يعني طفش طفش انت ايه مش فاهم لوغي فانز عارف ليه جايب ناس حالتهم ميت بعدين ان شاء الله يا اخوانا ان شاء الله بعديه يوم الحد بتقيهم الحد ان شاء الله ونمتح لديه حالي رفض للطعال ونمتح لديه لا مدد يعني يا خنة تسبتوا من موضوع القرارات الجديدة دي عشان تكون على بسيطة هذا الأمر السنة إن شاء الله موضوع الكتاب سيحل إن شاء الله يوم لحد يا لإسنين اللي المليك نحصل بكارات مدينة في قانون جديد بتاع فرصه الهني ده منها لما لا لا ده بس خلاص في نظام جديد نازل يقولوا ان من حق الطالب لو ينتهي من ماده اربع اضواء يعني اصل واحد عنده مادة من السنة اللي ما من الماضي ينتهي في الماده دي بس ما ينتهنش في 14 مادة بس تثبتوا منها عشان تكونوا على رصيد في حد انا لو سيره وسلامه خلاص تحفظوا الغايه من اصباعك يا استاذ كده بالضبط ربنا يستر ان شاء الله ويقول سلام عليكم انا ما اعرفش انا لو قلت ده ممكن انا راجل انا عامل ايه